وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَغْلَقْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَانْقُلُ الشَّيْءَ اسْتَعْلُوهُ فِي الذُّبُرِ وَانْقُلُ صَوِيرَ وَكَبِيرٍ مُسْتَتِرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ عِنْدَهَرٍ فِيمَ قَعْدِ صَيْدِكُم إِنَّ عَدَمَ لِكُم مَّوْقِتَدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الرحمن علما القران خلق الانسان علم والقمر بحسبان يسجدان والسماء فلا تطوعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ بُذُرُ النَّاسِ فِي رِيحَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قال اقل انسان من صانك الفخم وخنق القلج ஆ